تجار الله لهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة يقفن يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليرزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله فالله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآنما اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْ حُشَيًأَ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّى حِسَابَهُ وَاللَّهُ شَرِيعُ الْحِسَابِ أو كظلمات في بحر اللجي يوشع موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها وما لم يجعل الله له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 يكاد سنابرقه يذهب بالابصار.